اللي بجال مع الأيام وفاتا فالضيق لو ينهمل تشربه ودياني ودياني ما هي كبير علي والحزن غنيتا لا هي غريبة هذا. وقتي تحداني الخوف يا من بشت القلبي ودميته لعشت عشت زهرت شبابك وانت وحداني كم جرح أخذت من الأحباب ضميته وجروح قلبي زكاة الحب خلاني خلاني مقعول عادي جفا الأقراض داويتا تعبال مبطي رداها الحظ خواني صدمة صدمة صدمة قد ما بصيط هوان الحال مرتا مقرود أدري وذا حرمان عداني وذا حرمان عداني صاحب بعد عشراتنا الثاني إذ قالي مع الأيام وفيتا والضيق لو ينهمل تشربه ودياني ودياني ما هي كبير علي والحزن غنيتا لا هي اريب هدا وجيتي تحداني نسيت انسى غيابك لين والموت لا من تجاهلي وجافاني ونهيجيني وكل عتابك نتا ياليت يدري بعد فرقه وش جاني من كنت طفل وانا رجاه في بيته شيبت واثر على هالحال خلاني حتى جناح العتاب الارض ذلته من طرت بعد فرح من ذ اللي يا قلبي صبرك ترا كل شيء سويت ما كان أفضل من اللي كان بإمكاني يا قلبي صبرك ترا كل شيء سويت ما كان أفضل من اللي كان بامكاني لو بيقو على الهجران خليتا لو بيذر من النكران يفداني الجرح يرحى من غلية مجروح مجروح في <تصفيق> دواء مجروح في دواء ولكن صعب